هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال هو فتاح أمين محمد, محمد فأخرج الأسوان من وسف وحرر العقل من شرك ومن نذاك وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوه ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وأحرر العسل من شرك ومن مذك وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا من كل جاه متجرداً من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لن يستعطي صلى الإله عليه نوراً هادياً متعبدا في غاره لن يسأمك هيمان تضرع للسماء ذنوعه في فيه مشتاق ووجد مثيامك لا اقرا نبي الله اقرا وتنن وبذكر ربك يا نبي وترنن اقرا وربك ملزم وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم صلى آتيه ما راح يجمع مع صحبه بتكلمني يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العظيم من الذكر العظيم المحكم يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفه لكن على قدر خفي المولحم حتى أصاب الله وانتشر الغذاء ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعى ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا لأحمد أسلمي ونحي وراء محمد ونسي وراء محمد وكفى به نورا وكفى, وكفى به يضيء هدى لكل يا رب أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاء وألهمني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله يرجو فثامى رفعة وثمى رحابا ألا يا رب ألا يا رب متك الجواب، لقد ساعد الذي بالله عزوجل سمارا معك وتمارحها، فإن قام تخذ لك أي جاهم. فخذ تقوى هجاهك والمآباء فإن قالوا اتخذ لك أي جاهل فخذ تقوى, تقوى هجاهك والمآباء وَإِنْ قالوا اتخذ لك أي كف فخذ من كف عزته لجأت إلى باب المهيمل صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائه لجأت إلى باب المهيمل صارقا مذلا أنادي باسمه غَيْرَ هائب فلم ألف حجابا ولم أَخْشَ من عتب ولو كان سؤدي فوقه إلى تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حلة إلا رجائي لعفوك فاحتف الأوزار عن كم من ذلة لي في الخطايا وأمتع علي ذو فضل وأمانني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فحت في الأوزار عني التي ملئت الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيراً وإني لشغ الناس إن لم تعف عني تخلى ولا تحفل بجن ولا إنس وعش في رضا الرحمن تتعد بالأنثي تخلى ولا تكفل بجن ولا إنسي وعش في رضا الرحمن أسعد بالأنس وأقبل على مولاك وأقبل على مولاك بالقلب مفلطاً وأكلم وسلم واتجه صالب القدس تجرّت تجد مولاك تجرّت تجد مولاك تجد مولاك تجد مولاك, تجد مولاك أكبر ناصر يصور له ما كان في الغد والأمس يقولون لي من أنت قلتم وحد إلى ربه يسعى ولم يره يقولون لمن من أنت قلت موحد قلت موحد إلى ربه يتعى ولم ير من بأسي إذا قيل لي أفرق قلت ربي مطلبي اذا قيل لي قلت قلت ربي يا الذي وان قيل لي اشرب قلت ان يغمرني الذين به قلوب البرايا أفعمت بالأمان والإيمان.الذين به قلوب البرايا أفعمت بالأمان. والإيمان أمر الأرض نور وتمدد منه كل شو بقاف نافذ جلذين به قلوب البرايا بالأمان والإيمان غمر الأرض نوره غمر الأرض نوره واستمدد منه كل الشعوب قاص وعدان فنفع خوفها ودعم امنا كان فيها مصدع الاركان فنفى خوفا ودعم امنا كان فيها مصدع الامكان وبنت امه يوروبة سرحاً للحضارات شامخ البنيان وبنت امه يوروبة سرحاً للحضارات, للحضارات يا مخل ذهبنا رضاك فانظر إلينا وهدنا يا كريم هدي حمال وتعطف على الضعيف بجدوى وتعطف على الضعيف بجزوات فإني أتوق للإحسان ربي هبنا رضاك وانظر إلينا واهدنا يا كريم هذي حنان، وتعطف على الضعينك بجزوات فإن أتوك للإحسان لا تكلني بشر نفسي وقتا إن تكلني فقد تكاثر لا تكلني بشر نفسي وقتا إن تكلني فقد تكافران ربي جنبني الذنوب جزيان وارعني بالهدى مع الإخوان بالعلم واليقين علينا وأبتنا وأبتنا وأبتنا